جمعكم ربيب ولما جاء امرنا نجينا شعيب والذين امنوا معه والذين امنوا معه برحمه منا واخذت الذين ظلموا الصيحه واخذت الذين ظلموا الصيحه فاصبهم في ديارهم جاثمين كان لم يغنوا فيها ألا برعد لِمنْندن كَمَا بَعيدَت سَمدَ وَقدَ أَْ سَلْناامُثَ بِآاتِناَا وَسُنْطانٍبِين إِ فِيعونَ وَمَه فَاتَّبَر أمَّ فيِي العون وَما أأَم فيِي العونَ بغشَ لقدُ قََّ يَومَ يطُلاامَاتِ فَأَرَدَهُ الن فأوردهم النار وبئس الودد المورند وأتبعوا في هذه دعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفود ذلك من أنباء القرآن قصوا عليك منها قائم وحصيد وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما أغلت عنهم آلهته التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك. وما زادوه غير تتبيب وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذهم أليم شديد إن فِي ذَلِكَ ذلك نآية لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مدموع وَذَلِكَ الناس وذلك يوم مشهود وَلَا نُؤَخِّرُهُ إِلَّا لِهَضْرٍ مَّعْدُودٍ يَوْمَ يَأْتِي نَتَكَلَّمُ نَفْسٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ ۖ كُلَّمَا فُئُوا فِيهَا زَفِيرٌ خالدين فيها ما دامت السماوات والارض الا ربك ان ربك فعل لما يريد وامن الذين سعدوا ففي الجنه خالدين فيها ففي الجنه خالدين فيها ما دامت م داَمَةِ السَّمواتُ وَالْعبضُ إَِّا مَا شَ وَبك طَ أَن غيرَ مدد فَلا تَكُ فيِي مِرِيَةٍ مِ يَعبُدُهَا أُ ماَا يَعْبدُونَ إِلم فَمَا يَعْبُد أَبَ قَبل وَإِ لَم وَفوه يرمن قص ونقض اتيناهم فالخطاب فاختنف فيه ولمنا كلمه سبقت من ربك نقضي بينهم وانهم في شك منهم ريب وان كل الذي ما لنوفينهم ربك اعمالهم ان له فاستقم كما امرت ومن تاب معك ولا تقروا انهم بما تعملون مصير ولا تركنوا الى الذين ظلموا فتمسكوا النار فتمسكوا النار وما لكم من دون الله من اولياء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 فَلَوْلاَ كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِنْ قَبْلِكُمْ أُولُو بَغِيَّةٍ يَنْهَوْنَ عَنِ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ يَنْهَوْنَ عَنِ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ إِلَّا قَلِيلاً مِّمَّنْ أَجِئْنَا مِنْهُمْ وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَا أُوتُوا فِيهِ وَكَانُوا دَرَجِينَ وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ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 إذ قال يوسف لأبيه أَبَتِ أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساددين قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدونك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين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 وقتلوا النعس فاقترحوه ارضا يخلن لكم وجه ابيكم يخلن لكم وجه ابيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين قال قائل منهم لا تقتلوا النعس والقوه في غيابه الجب والقوه في غيابه الجب يلتقطه بعض السياره ان كنتم فاعلين قالوا يََا أَبَانَ مَلَكَ لا تَأمن إا عَلَ يُوسُفَ وَإِنَّ لَون نَا صِحون الررسِلْهُ مَعَناَا غَدَ الرتَعْويَلعبب وَإِنا لَون حافِعون قال اني لا يحزنني ان تذهبوا به واخاف ان ياكله الذئب واخاف ان ياكله الذئب وانتم عنه غافلون قالون ان اكله الذئب ونحن عصبة ان الى الخاسرون فَلَما ذابُ بِهِ وَدِمَرواأََدَعُهُ فيِي غيابَة الجُبِ وَأَوْوحَنا إلَيهِنَةُ نَبِّ أنهُم بِهَمِْهِمه وَأَوْوحَن إلَيْهِ لَُ نَبِّ أنأَهُم بِهَمهِمْ هذا وَهُم لا يَشر وَجَاء أَبَ ف نستبق وَوتكنا يوسفر عندما تعنا فأك الذب وما أنت ب مؤمننا وما أن تب مؤنا وَلو ك صندقين ووج ميسه بدمن كذب قال بل سونت لكم انفسكم امرا قال بل سولت لكم انفسكم امرا فصدر جميل والله المستعان على ما تصفون وجاءت سياره فارسلوا واردهم فادلاد وهو قال يا بشر هذا هنا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 وما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيتنك قال معاذ الله, قال معاذ الله إن محسنين ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون ولقد همت به وهم بِهَا لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا وَسْتَبَقَ الْبَابَ وَقَدَّتْ قَمِيصًا مِنْ دُبُرٍ وَأَلْفَى سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ قَالَتْ مَا جَزَاءُ مَنْ أَرَادَ بِأَهْلِكَ سُوءًا مَنْ أَرَادَ بِأَهْلِكَ سُوءًا إِلَّا أَنْ يُسْجَنَ إِلَّا أَنْ يُسجَنَ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 سَكِينًا وَقَالَتْ اخْرُجْ عَلَيْهِنَّ فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ هذا هَذَا بَشَرًا وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرٌ إِنْ هَذَا إلا ملك كريم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 وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُمْ نَأْصِبْ إِلَيْهِمْ وَهَكُنْ مِنَ الْجَائِرِينَ فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُمْ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ثُمَّ بَدَا لَهُم مِّن بَعْدِ مَا رَأَوُا الْهَلاكَ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 فَأَن سَوُ الشَّيطَالُوا ذِكُنَ رَبِّهِ فَلَ بِثَ فِي السِّدِن بِالضعاسِنِي وَقَالَ الْ المَلِكُ إِمّ أَرَاسَبَعَ بَقَاتٍ سِمَالِي يأَكُلُهُ سَبْرٌ مِدَافُون وَسَبََسُم بُنَاتٍ خُّْرِ وَخَرََا بِسَات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 يوسف ايها الصديق وافتنا في سبع بقرات سمان ياكلهن سبع عجاف ياكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر واخر يابسات واخر يابسات لعلني ارجو من الناس علهم يعدمون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 ثُمَّ يَأْتِي مِن بَعْدِ ذَلِكَ عَامٌ فِيهِ ضَغْثٌ وَالنَّاسُ فِيهِ يَعْصِرُونَ وَقَالَ الْمَلِكُ هَاتُونِي بِهِ فَلَمَّا جَاءَهُ الرَّسُولُ قَالَ ارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَاسْأَلْهُ مَا بَالُ النِّسْوَةِ اللَّاتِي قُطِّعَتْ أَيْدِيهِنَّ إِنَّ رَبِّي بِكَيْدِهِنَّ عليم